أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل حفظكم الله لم يتيسر لي أن أطوف طواف الوداع فماذا يلزمني بارك الله فيكم طواف الوداع أحد واجبات الحج لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر العهد بالبيت بحيث تكون آخر الأعمال التي يقوم بها الحاج هي طواف سبعة أشواط بالبيت العتيق ثم يغادر فإذا كان آخر عهده رمي الجمار أو بعض أعمال الحج أو يكون أكمل أعمال الحج وجلس في مكة يوم ويومين ثم غادر دون أن يطوف يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات الحج لا بد أن يجبره بدم وهو ذبيحة تقدم أو تذبح في مكة لفقراء الحرم نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كنا أثناء الحج نعبد الله جل وعلا كأننا نراه والآن بعد الرجوع ضعفت هذه الهمة فما هي نصيحتكم وما هي الأمور التي تزيد اليقين بالله جل وعلا وتزيد من الايمان هذا الذي كنت أحاول في هذه الكلمة أن نجاهد أنفسنا على تحقيقه وأن الحج فعلا يقوي صلتك بالله ويقوي استجابتك لله تبارك وتعالى ويقوي حضورك في العبادة وترى نفسك في الحج ذا عين تدمع وقلب يخشع وذا طمأنينة وتواضع فحاول أن تجاهد نفسك لاستبقاء هذه المعاني واستذكارها وتقويتها في نفسك والبحث عن الأسباب والوسائل المعينة على ذلك فأنت ستعيش لتحقيق ذلك مجاهدة مع نفسك والله يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا. فجاهد نفسك على حفظ حجك وحفظ هذه المعاني العظيمة التي تيسرت لك في الحج ويعين على ذلك أمور يعين على ذلك أمور أعظمها الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للثبات وأن يوفقك للاستجابة وأن لا يزيغ قلبك ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا تدعو الله عز وجل وتسأله سبحانه وتعالى وتلح عليه بالسؤال والأمر الثاني تجاهد نفسك على فعل الفرائض وتجنب المحرمات أيضا تبحث عن القرناء والخلطاء الذين يعينونك على الخير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه فتبحث عن الاخوه الأخيار والصالحين وتحرص على مجالستهم لأن الصاحب كما يقال ساحب وكذلك تجتهد في طلب العلم والفقه في الدين لأن العلم نور لصاحبه وضياء له ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة نعم احسن الله ليك يقول هذا السائل طفت طواف الوداع ثم انتظرت موعد السفر الذي حددته البعثة فتأخرت, فتأخرت الحافلات مدة طويلة نمت فيها وأكل وأكلت وشربت فماذا علي إذا كان الحاج ودع ثم بقي ينتظر السيارة والحافلة فلا إشكال في ذلك إذا كان بقي ينتظر الحافلة والسيارة وتأخرت قالوا بعد ساعة ثم قالوا بعد ساعتين، ثم قالوا بعد ساعة ثالثة وهكذا فلا عليه يكون بذلك قد ودع ولكن هذا التأخر ليس شيئا طلبه هو أو رغب فيه وإنما بسبب الحافلة أما إذا كان يعلم أن الحافلة تغادر مثلا غدا الساعة العاشرة صباحا ثم طاف الوداع الآن وذهب وتعشى ونام وفي الصباح غادر هذا لا يكون ودع وليس آخر عهده البيت نعم أحسن الله ليك يقول هذا السائل لم يتيسر لي حججت متمتعا ولم يتيسر لي ذبح الهدي ولا صيام ثلاثة أيام في مكة ورجعت الآن إلى المدينة فماذا علي بارك الله فيكم إذا كان الإنسان مقتدرا على الهدي فكان إذا كان مقتدرا فالواجب عليه أن يؤدي الهدي في وقته في مكة وإذا كان مقتدرا ولكن حصل منها تفريط فهذا باقي في ذمته باقي في, في ذمته يبعث به إلى مكة ويذبح ويقدم ل لأهل مكة وللفقراء وإذا كان غير مقتدر فالأيام العشرة التي هي على من لم يستطع الهدي يصومها كاملة في بلده قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فهذه يصومها كاملة في بلده نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يشرع للحاج القادم من الآفاق قصر الصلاة في جميع المدة التي يقضيها في مكة والمدينة إذا كان يقيم في المدينة أكثر من أربعة أيام فحكمه حكم المقيم إذا كان يعلم أنه سيقيم في المدينة خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أو أكثر من ذلك فحكمه حكم المقيم يصلي الصلوات تامة في وقتها وكذلك إذا قدم إلى مكة قبل الحج بوقت مثل قبل الحج بعشرة أيام وبخمسة عشر يوما فهذا حكم حكم المقيم يصليها تامة في وقتها وإذا لبى في الحج وذهب إلى منى فإنه يقصر الصلاة الرباعية في ميناء ويقصرها أيضا في عرفات وفي المزلفة وفي ليالي ميناء أما الفترة الطويلة التي كان يقيمها في مكة قبل الحج فإن حكمه فيها حكم المقيم نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم كثرة الأسئلة في علامة الحج المبرور وما هي دلائل قبول الحج وكيف أعلم أن حج مقبولا ومبرورا بارك الله فيكم أهل العلم يقولون الحج المبرور له علامتان علامة في أثناء الحج وعلامة بعد انقضائه أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يقع لله خالصا لا يريد به الحاج الرياء ولا يريد به السمعة ولا يريد به مدح الناس ولا يريد به التظاهر أمام الناس لا يريد به إلا وجه الله لا يريد به إلا وجه الله أما إذا كان يا يعمل امورا من الرياء أو السمعة ونحو ذلك محبطات الأعمال فهذه ليست من علامات القبول والآن في هذا الزمان الذي شاع فيه وذاع فتنة التصوير أصبح حال كثير من الحاج وجل اهتمامه في تنقلاته بين المناسك التقاط الصور التذكارية التقاط الصور التذكارية التي ينظر إليها هو في بلده ويطلع عليها الناس يريهم أعمال الحج ويريهم نفسه في ميناء في عرفات في المزدلفة إلى آخره هذا أنا في عرفات وهذا أنا في مزدلفة وهذا انا في كذا في الحج هذا بعد أن رمينا الجمرة الوسطى مجموعة من الحجيج تجاوزوا الجمرة الوسطى وهو موضع يشرع الوقوف طويلا من أجل ماذا؟ الدعاء فوقفوا وهم عدد يزيد على العشرين وقفوا جميعا و ووقفوا أيضا على شكل نوعا ما مستدير ورفعوا أيديهم للدعاء والتقط لهم صورة تذكارية مجرد ما أن انتهى المصور مشوا مجرد ما أن انتهى المصور من التقاط الصورة التذكارية مشوا ومثل هؤلاء كثير مثل هؤلاء كثير جدا يقف عند الكعبة ويطلب من زوجته أو يطلب من شخص آخر يصوره أو يصوره هو زوجته أو يصوره هو صديقه ثم يتظاهر بأنه يعمل صالحا في الصورة غير الذي كان يعمل هو ما كان يدعو ما كان رافعا يديه يعني لم تلتقط له الصورة وهو فعلا يدعو فلم يكن قبل التصوير ولا بعده يدعو الله بل رفع يديه للصوره فقط وهذه الصورة يريها الناس هذا اسمه في الشريعة رياء اسمه في الشريعة رياء ومحبط للعمل إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي فسئل عنه فقال الرياء ف هذا اسمه رياء والرياء يبطل العمل يبطل العمل ويفسد العمل الذي يقارفه فتراهم في تنقلاتهم ليس له هم إلا التقاط الصور التذكارية يا هذا دع عبادتك لله هؤلاء الذين ستريهم نفسك في الحج لا ينفعونك بشيء امام الله إن أريتهم عملك وطلبت محمدتهم ثناءهم به لا تجد شيئا عند الله سبحانه وتعالى الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه إذا أردت بالحج الثناء من الناس والمدح وما شاء الله أنت هذا في المشعر وأنت هذا في كذا وأنت هذا في كذا ان أردت بحجك هذه المعاني ليس لك شيء عند الله الله لا يقبل من العمل إلا الخالص ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات لما أهل بالحج قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة معنى ذلك أن بعض حج الناس فيه رياء وفيه سمعة ومع وجود آلات التصوير استغنى الإنسان عن أن يصف أو يتكلف وصف حاله للناس يعني كانوا قديما يرائي بأن يقول عندما انتهيت من الجمرات وقفت ومددت يدي وكنت خاشعا أدعو الله إلى آخر الآن ما يحتاج يشرح لهم يلتقط لنفس الصورة ويقول هذا عنها هذه صورتي انظر اعطيها صاحبك يشوف خذها معاك وديها للزملاء فرجهم علي وانا في الحج ويحطها في المجلس في البيت وأول ما يدخلون بالله عليك اقلب البوم هذا اتفرج على الصور اللي فيه وشوف انت وماشي على هالطريقه هل هذا حجه عباده لله الله قال ولله على الناس وقال وأتم الحج والعمره لمن لله ما هو للرياء ولا للسمعة ولا لمدح الناس ولا لثناء لله فقط عبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى ولهذا ممكن الآن ممكن جدا يتدارك الذي ابتلاه الله عز وجل بشيء من ذلك الجهاز الذي معه يعطيه أمر مسح فقط يمسح كل ذلك وإذا كان معه صور يمزقها ويجعل عمله لله لا يري أحد ولا يطلب ثناء أحد ويمشي يجعله طاعه لله بينه وبين الله سبحانه وتعالى وكل هؤلاء الذين تفكر أن تريهم الصور أو المشاهد هؤلاء كلهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ولو كان أقرب قريب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه العلامة الأولى في الحج وهي أن, يكون أن يقع خالصا لله موافقا للسنة يعني أن يكون الحاج تحرى في حجه أن يأتي بأعمال الحج موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم العلامة الثانية للقبول بعد الحج تظهر بعد الحج وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبلها هذه من علامات القبول أما إن كانت حال الانسان بعد الحج أسوأ منها قبل الحج هذه ليست علامة قبول شخص يرجع إلى بلده لا يصلي هذا ليس من علامات قبول حجه أو يرجع إلى بلده يغشى المحرمات الزنا والخمور والفواحش إلى آخرة هذا ليس من علامات القبول فمن علامات القبول أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله ثم إذا قدر لك وأكرمك الله بأن صلحت حالك بعد الحج اياك أن تجزم لنفسك بأن حجك مقبولا بأن حجك مقبول عند الله لا تجزم بل كن ممن قال الله فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب هل هذا معنى الآية قال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف لا يقبل يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقلوب مجلة أي خائفة من أن يرد العمل ولهذا مضت سنة المسلمين في يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر المبارك يقول بعضهم لبعض. تقبل الله منا ومنكم لأنه لا يجزم أحد لنفسه ولا لغيره بأن حجه مقبول نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل يظن بعض الناس أنه لا يتم حجه ولا يكون صحيحا إلا بالذبح للأولياء عند الرجوع إلى البلد فهل هذا صحيح؟ هذا العمل إن وجد من الإنسان فإنه يبطل الحج ويبطل الصلاة ويبطل الأعمال كلها إذا ذهب إلى بلده ونحر أو ذبح عند الأولياء فهذه النحيرة وهذه الذبيحة مبطلة للعمل كله ليس فقط الحج بل تبطل الصلاة وتبطل الصيام وتبطل البر وتبطل جميع الأعمال قال الله تعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك والذبح لغير الله وليا أو غيره شرك بالله سبحانه وتعالى قال جل وعلا فصل لربك شرك بالله جل وعلا قال الله تعالى فصل لربك وانحر أي لربك وقال, وقال سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله لغير الله أيا كان ولي أو نبي أو شجر أو حجر لعن الله من دبح لغير الله الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله فمن صرفها لغير الله فقد أشرك ومن أشرك حبط عمله نعم أحسن الله ليكم كثرة الأسئلة حول طواف الوداع يقول هذا هذا السائل إذا حان موعد الصلاة وأنا انتظر الحافلات بعد طواف الوداع فهل أصلي في المسجد الحرام؟ نعم تصلي في المسجد الحرام وصلاتك مع الجماعة التي أدركتك بعد طوافك الوداع لا يؤثر على وداعك نعم ويقول هذا السائل طفن, الوداع أو طفن طواف الوداع على الساعة الثانية ليلا ثم خرجنا من مكة وبعدها طرأ لنا طارئ فرجعنا إلى مكة ولم نخرج منها إلا الساعة الثانية نهارا ولم يتسن لنا أن نعيد الطواف إذا خرجت من مكة وغادرت ودعت وخرجت من مكة وغادرت وبعد المغادرة طرأ لك طارئ فرجعت إلى مكة فإن فإنك قد تم منك الوداع ولا ينزمك في هذه الحال أن تودع إذا كنت غادرت مكة ومضيت مسافرا وقد ودعت ثم في أثناء الطريق طرأ لك حاجة في مكة ورجعت إليها فعند المهادرة تغادر بدون وداع لأنك ودعت وغادرت نعم وردت أسئلة حسن الله عليكم حول التصوير يقول هذا السائل إذا كنت ألتقت صورا لبيت الله وللمساجد دون أن أصور ذوات الأرواح فقط دون أن يصور ذوات الأرواح فهل في عمل بأس ويقول الثاني هذا أهون يعني كون الإنسان يصور ما ليس من ذوات الأرواح هذا الأمر أهون يعني والتصوير المنهي عنه والذي جاء فيه اللعن هو تصوير ما كان له روح من إنسان أو شجر أو طير من إنسان أو طير أو حيوان أما ما ليس بذي روح فتصويره أو رسمه باليد لا يتناوله النصوص التي وردت في اللعن في لعن المصورين وفي النهي عن التصوير نعم أحسن الله ليك يقول هذا السائل بيتنا في مزدرفة ومعنا نساء وعجزة ثم كان له بقية في التصوير ولا؟ فلو تقريب هذا ثاني لكن على نفس النمط يقول هل يجوز تصوير المآذن وأسقف المسجد النبوي نعم هذا نفس نعم الـ الـ الذي بعده أحسن الله ليك يقول هذا السائل بيتنا في مزدلفة ومعنا نساء وعجزة ثم صرفنا على الساعة الثانية عشر والنصف هل فعلنا هذا صحيح إذا كانت المغادرة في بعد منتصف الليل فهذه رخصة لمن كان معه نساء وعجزه أن ي... ي... ي... ينطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل والثانية الساعة الثانية عشر والنصف هذه بعد منتصف الليل نعم فليس عليكم شيء لكن الأولى بالإنسان أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل بعد صلاة الفجر إلى أن تسفر وقبل أن تشرق ينطلق إلى منا لكن إذا كان مع الإنسان عجز أو كبار فله رخصة أن يغادر بعد منتصف الليل نعم. أحسن الله ليك يقول هذا السائل شككت في عدد الجمرات التي رميتها هل هي سبعا أم خمس؟ قال ثم بعد ذلك رميت اثنين حتى يطمئن قلبي فهل فعلي هذا صحيح؟ إذا كان الإنسان حصل عنده شك ولا يدري أي الأمرين حصل من هل هي ستة وسبعة أو ستة وخمس؟ فيبني على اليقين واليقين في مثل هذه الحال الأقل اللي الأقل متيقنا والأكثر مشكوك فيه فيبني على اليقين اعتبرها خمس اذا كان عنده شك وبنى على اليقين واعتبر العدد هو الاقل وزاد حصتين يكون بذلك اد الذي عليه والله اعلم حسن الله ليك يقول هذا السائل شخص يريد الذهاب الى جده لاقتناء بعض الاشياء فهل يلزمه طواف الوداع اذا انتهت اعمال الحج لا يغادر لا إلى جده ولا إلى بلده ولا إلى أي بلد آخر حتى يودع يودع ويغادر إلى جده للحاجة التي ذهب إليها وإن حب أن يرجع إلى مكة يرجع ووقت المغادرة بعد ذلك لا ينزموا فيها وداع ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين احب ان ننبه الاخوه بانه اعتبارا من الغد نبدأ بقراءه مع التعليق والشرح لكتاب الاربعين للامام النووي رحمه الله تعالى صلى الله وسلم على رسول الله